بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغهالا وسعيرا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 من ربنا يوما عبوسا الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراض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 من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا قيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان